فنواصل ان شاء الله تبارك وتعالى دروسنا في قراءة كتاب مهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير ولازلنا مع سورة النساء عند الآية الخامسة بعد التسعين نبدأ إن شاء الله اليوم وهي قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 ودرجات من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه فهذا إخبار ليرغب لي المجاهدون وينشطوا وكذلك تبكيت للمنافقين القاعدين قال المصنف هنا نزلت هذه الآية من أجل قوم كانوا إذا حضرت غزاة يستأذنون في القعود وقال زيد بن ثابت إني لقاعد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غشيته السكينة ثم سري عنه فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون الآية فقام ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد فوالله, فوالله ما قضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة ثم سري عنه فقال قرأ فقرأته لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر قال فألحقتها قوله تعالى لا يستوي القاعدون يعني عن الجهاد والمعنى أن الجهاد أفضل قال ابن عباس أريد بهذا الجهاد غزوة بدر وقال مقاتل غزوة, غزوة تبوك قول ابن عباس صاحب البخاري ليسوا وقاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر قولوا تعالى غير أولي الضرر قال وفي الضرر قولا أحدهما أنه العجز بالزمان والمرض ونحوهما طبعا غير أولي الضرر يعني هم أهل الأعذار والضرر هذا قيل العجز بالزمانة والمرض ونحوهما يعني حتى منعته عن الجهاد قال ابن عباس هم قوم كانت تحبيسهم عن الغزات أمراض وأوجاع وقال ابن جبير هم أولو الزمانة والثاني أنه العذر رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني جاءه عذر من الأعذار فهذا الذي له عذر مع نيته الجهاد شرك المجاهدين في الأجر ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في غزوة تبوك إن بالمدينة رجالا خلفتمهم ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا معكم أولئك قوم حبسهم العذر حبسهم العذر قولوا تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة في هؤلاء القاعدين قولان أحدهما أنهم القاعدون بالضرر أنه القاعدون بالضرر فلاحظون فضل بذكر الدرجة والثاني القاعدون من غير در يعني الذين لا عذر لهم قال ابن جرير والدرجة الفضيلة والدرجة الفضيلة وقد جاء في الحديث صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة لاحظون البداية كانت تفضيل بالدرجة ثم قال قول تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين قال ابن عباس القاعدون هنا غير أولي الدر وقال سعيد بن جبير هم الذين لعذر لهم شفت تفسير السلف شفت قيمة آثار سلف التأويل إذن التفضيل على أولي الضرر يعني أصحاب الأعذار فضل المجاهد عليه درجة وفضل المجاهد على القاعد من غير عذر درجات يعني الآية ماذا قالت فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنة قال فهي الجنة في قول الجماعة طبعا بإجماع المفسرين أن الحسنة الجنة بعدين قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فإذا قلنا هنا الثاني القاعدين من غير عذر فضل الله عليهم على الجياد درجات فيكون المعنى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين بعذر درجة هكذا معنى الآيان واضح، وكلا وعد الله الحسنة يعني الذي جاهد والذي أقعده العذر من المرضى والزمنى وغيره ثم وفضل الله المجاهدين على القاعدين أي من غير عذر أجرا عظيما بعدين قال درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما قولوا تعالى درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إذن تفضلنا بالدرجات قال هنا درجات وفي المراد بالدرجات قولان أحدهما أنها درجات الجنة قال ابن المحيريز الدرجات سبعون درجة ما بين كل درجتين خضر الفرس أو حضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة حضر الفرس يعني ارتفاعه في العدو بين كل درجة ودرجة يعني أن يعد فرس الجواد المضمر يعني الذي أعد لي صباق الركض سبعين سنة هذا بين درجة ودرجة قال وإلى نحوه ذهب مقاتل والثاني أن معنى الدرجات الفضائل قال وسعيد بن جبير قال قتاده كان يقال الإسلام درجة والهجرة في الإسلام درجة والجهاد في الهجرة درجة والقتل في الجهاد درجة ليها هي شعب الإيمان بضعون سبعون شعبة تسمى شعبة وتسمى خصلة وتسمى درجة كلها تسمية شرعيهم فدرجة درجة وقال ابن زيد الدرجات هي السبع التي ذكرها الله تعالى في براءة حين قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب إلى قوله ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمر صالح قال ربنا تبارك وتعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما هنا ذكر استفاما فقال فإن قيل ما الحكمة أو ما وجه التأويل يعني هنا في أن الله تعالى ذكره ذكر في أول الكلام درجة وفي آخر درجة فعنه جوابا أحدهما وهذا تفسير ابن عباس أن الدرجة الأولى تفضيل المجاهدين على القاعدين من أول الضرر منزله والدرجات تفضيل المجاهدين على القاعدين من غير أول الضرر منازل كثيره وهذا معنى قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا الجواب وافقي تأويل الآية ثم قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصدعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قال وفي سبب نزولها ثلاثه اقوى احدها لانه يقدم القول الاصح يعني عنده يعني الذي يكون في الصحيح وكذا كتب السنه المعروفه في سبب النزول ان اناسا كانوا بمكه قد اقروا بالاسلام فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بدر لم تدع قريش احدا الا اخرجوه معه فقتل أولئك الذين أقروا بالإسلام فنزلت فيهم هذه الآية رواه عكر على ابن عباس وقال قتادة نزلت في أناس تكلموا بالإسلام فخرجوا مع أبي جهل، فقتلوا يوم بدر واعتذروا بغير عذر فأبى الله أن يقبل منهم والثاني أن قوم نافقوا يوم بدر وارتابوا وقالوا غر هؤلاء دينهم وأقاموا مع المشركين حتى قتلوا فنزلت فيهم هذه الآية رواه أبو صالح عن ابن عباس والثالث أنها نزلت في قوم تخلفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا معه فمن مات منهم قبل أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ضربت الملائكة وجهه ودبره رواه العوفي ابن عباس طبعا الصحوة الأول انها نزلت في أناس كما جاء فالصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم معهم يوم بدر فأصيب بعضهم وقتل البعض فقال المسلمون قد كانوا أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا يعني خرجوا مكرهين فاستغفروا لهم فنزلت بهم هذه الآية المعذرة ورواة البخاري مختصرا لكن هذا البسط من تفسير الطبري البخاري روى أصله مختصرة لكن البسط من من تفسير الطبري وهو صحيح الاسناد الشيط قال فاستغفروا لهم فنزلت بهم هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قال فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية وأنه لا عذر لهم فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة يعني استجابوا فنزلت فيهم هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إلى آخر الآية فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا وأيسوا من كل خير فنزلت فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم قال فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجا فخرجوا فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل, من قتل وقتل إذا المفهوم الآية ودلالتها أن الآية نزلت في أناس أقر بالإسلام طبعا الصح ما فيها ثم أخرجهم المشركون معهم يوم بدر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحاب قتال جيش المسلمين وكانوا تحت رائع المشركين قال ربنا إن الذين توفاه الملائكة توفاه الملائكة قال التوفي قولان أحدهما أنه قبض الأرواح بالموتة هذا التوفي أن تقبض أرواحهم الموت قاله ابن عباس ومقاتل والثاني الحشر إلى النار قاله الحسن البصري يعني توفاه الملائكة أي توفيهم النار صلى الله عليه وقيل تقبض أرواح ماذا قول عامه التهل التفسير قال مقاتل والمراد بالملائكة ملك الموت وحده وقال في موضع اخر ملك الموت وأعوان وهم ستة ثلاثة يلون أرواح المؤمنين وثلاثة يلون أرواح الكفار هذا في تفسير مقاتل قولوا تعالى ظالمي أنفسهم يعني تتوفاهم الملائكة حال كونهم ظالمي أنفسهم أي حال ظلمهم أنفسهم وضع طيب ما ظلمهم لأنفسهم قيل راجع للقصة أو أحدها ترك الهجرة وترك الهجرة مجرده مع الإسلام ليس كفرا ولكن يكون بباب الظلم لو وهو كبير من الكبار مع القدرة يعني وعدم العذر والثاني قيل رجوعهم إلى الكفر لأنه جاء في تفسير ابن عباس أنهم يجيبون للفتنة صلى الله عليه يخرجون في قتال المشركيين المسلمين والرابع الشكو الثالث الشك بعد اليقين والرابع إعانة المشركين إعانة المشركين وهذا يكون بالمظاهرة بالقتال والنصرة لرايتهم فيكون فيكون إنما تفسر الظلمنا بالظلم الأكبر هذا إذا حملت على رجوعهم بالردة أو على قتالهم أهل الإسلام أو على شكهم في الدين بعد يقينهم به وإما أن تفسر بترك الهجرة فإذا فسرت بترك الهجرة فهذا ظلم الأصار فترك الهجرة مجردة عن, عن يعني بلا عذر ولا مع وجود القدرة فهذا كبيرة من الكبائر إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما كنتم طبعا هذا سؤال توبيخ وتقريع يعني فيما كنتم على إيش يسألونهم يعني أي شيء كنتم هذا السؤال عن الحال ليس فيما كنتم ليس فيما هذه الموصولة لا فيما كنتم فيما كنتم فهي مركبة يعني هنا فيه سؤال بمعنى أي شيء حالكم كنتم يعني كنت مسلم لمشرك هذا المعنى يعني. أكنتم ما إما تفسر إذا فسرنا على الناقضة طبعا هم سؤال تقريع وتوبيخ ليس سؤال استفهام مستخبار هم يعلمون حالهم لكنهم يوبخونهم فإما إذا حمل على الناقض يكون فيما كنتم أي أي حال أنتم على أمر الدين كفار لمسلمين يعني تقريعا وإذا حملت على ترك الهجرة مع القدرة فيكون فيما كنتم أي في أي حال كنتم أفي جماعة المسلمين ان في جماعه المشركين ركز بالله عليك هذه مهمه جدا الدقائق هذه لم لطالب العلم والمسلم عموما يعني لأنه يتعبد ربه بها هذه في في المستضعف المستضعف يعني في قوم استضعفوه لكن قد يكون قادر على الهجره على المفارقه آه شوف شوف حقوق التوحيد وهذه سؤ خاتمه ان الذين توفاهم الملائكه كيف تتوفى حال كونهم ظالمي انفسهم يسألوا الملك فيما كنت إذا حملنا على الكفر أنه أعانى المشركين وإعانى كبرى في ولاة ولاهم على دينهم ولو أظهر لهم الموافقة ظاهرة بلا عذر وهكذا إذا حملنا على الكفر أكبر إذا أي شيء كنتم لما تقبضهم الملايكة تسألوا أي شيء كنتم في أمور دينكم كنت مشرك ولا كنت مسلم وإذا حملت على الهجرة كنتم في المشركين ساكنين ولا في المسلمين ساكنين يعني بالأبدان مجاورة الأبدان صلى الله عليه وسلم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض طبعا هنا رجعت إلى سبب النزول قال مقاتل كنا مقهورين يعني مستضعفين يعني مقهورين في أرض مكة لا نستطيع أن نظهر الإيمان فقالت الملائك يقول المقاتل ألم تكن أرض الله واسعة يعني المدينة لأنه في دار هجرة ولذلك من سكن بلاد الفتنة ووجب بلاد الأمان لأن الهجرة إما تكون من دار, دار, دار الكفر دار الإسلام وإما أن تكون من دار الكفر فيها الفتنة على الدين إلى دار كفر لا يفتنة فيها على الدين وذلك الهجرة الأولى من أين كانت؟ كانت من مكة إلى الحبشة كلاهما دار كفر وان كان أسلم بعد ذلك النجاشي رضي الله عنه لكن الشعب والناس اللي كان في الدار كانوا نصار عمتهم لكن ماذا قالت أم سلم قالت فأمنا على ديننا في حديث المسند لما روى قصة الهجرة الطويلة قالت فأمنا على ديننا ولم نسمع ما نكره يعني ما صار في وعدي فنك بل أمنهم النجاشي على دينهم رضي الله عنه فقال أنتم سيوم في أرضي يعني آمنون بلغه الحبشه من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم فانمنهم على دين فهذه وجه من امرق انسان يهاجر من بلاد فيها بدعه الى بلاد فيها سن ذلك جماعه خرجوا من الكوفه لما سب عثمان منهم عدي بن حجه قال لا ابقى في الكوفة وقد سب عثمان فخرج الى الشام منهم الخراقي صاحب المختصر هاجر من العراق الى الشام بسبب ايش بسبب ظهور بسبب الصحابة وإذا قال الإمام مالك رحمه الله لا يحل ل穆سليم أن يبقى في بلد يسب في الصحاب يسب في الصحاب لا يحل أو يسب في السلف وهذا قال الصحاب كيف في بلد يسب في الرحمن وسب في الدين وسب في أشعار الإسلام فلا شك إنسان ينفر في حاله فإذا كان يقدر أنه يشتنب إلى شيء أقل شررا وخف ضررا وأخف كفرا وأحوز لبينه وأحماه لتوحيده وأحرزه لعظمه ما هو عليه فواجب عليه مع الاستطاعة أن يفارق وكل ليلة يبقاها هو في الإثم ولذاك بعضهم ممكن تكون في بلادي ذوك القبورية وذوك العذار والعاذرية بلغوا عليك كتبوا فيك تقارير يجب عليك تخرج يجب أن يتغرزق سيتي معنى الوعد ومن يهاجر في سبيل لا يجد في الأرض مراغماً كثيراً وساعاً يعني الشيطان يأسك لكن من كان لا يجد سبيلاً وسيتي إلا المصدعفين الذي لا يهتدي سبيله ولا يعرف الطريق ولا عنده قدرة فهذا يعني الهجرة كلام. في شيء اسمه العزلة العزلة هي المفارقة الشر يعني هي العزلة هذه هي مفارقة الشر الطاغي على الإنسان فهنا اعتزل مثل فتية الكهفة فتية الكهف لم يهاجر من بلد إلى بلد لكن اعتزلوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يهاجر في البداية اعتزل فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله ثم بعد ذلك قال إني مهاجر إلى ربي بعد ما فتنه بالنار وثبته الرحمن الرحيم وقال قلنا يا نار كوني برده وسلاما على إبراهيم الله عزيزي أو حائل ينهاجر. هاجر إلى أرض الشام ففارقهم وهي هجرة من دار كفر لدار كفر إبراهيم عليه السلام لما هاجر فين هاجر؟ هاجر من دار كفر لدار كفر يعني بلاد كانت كلها بلاد شرك لكن هاجر فابتعد ببدنه وأتى إلى بوادي الشام وسكن وبعدين ذا لوط وهاجروا لوط عليهم جميع الصلاة والسلام وروط ذاهب بوادي سدوم وجلس يعني لم يكن يسكنوا في قرى الشر في الشرك فيها وهذا حال الأنبياء عليه السلام وكان المسيح مفارقة فإنه لم يبني حجرا على حجر عليه الصلاة والسلام بل كان مأواه الشجر ويشرب من العيون ويهرب بدينه يفر بديني عليه الصلاة والسلام وهكذا فمن هذه الأمور يعني يعلم أنه قد يقع في كبير من كبار ولا يشعر أما ينسى عاجز ما عنده قدرة ما عنده استطاعة ما عنده كذا فهذا أقل شيء يكون حلس بيته ويستغفر ربه يبكي على خطيئته هل هذا عنده شيء من القطع نعم عنده هذا يكون حل سبيته كونوا أحلاس بيوتكم حلس هو مثل ما تقول أنت اليوم التي في البيوت والأثاث هذه هي في البيت لذلك يلزم لسان ولا يخرجوا إلا لحاجة دين أو دنيا إلا لقضاء ما لابد له أن يقضي حتى في الكاف لما اعتزلوا كانوا يقضون أمور دنيا ويرسلون أحدهم بطعام ليأتي لهم الطعام أو إلى فهذا فقه عظيم يعني ينبغ لإنسانا يعلمه ويأخذه بأصوله وكل امرئ يعلم حاله، لذلك نحن نعذ أنفسنا وإخواننا حتى لا حتى لا يكون الإنسان على خطر وعلى ضرر والناس امتساهت في الذئاب بلاد أوروبا بلا حاجة، هناك صارت في فتنه على أديان المرء وعلى أولادي وعلى صورتي، والله المستعان وصل الله يفرج عن كل مكروب كربة كرب كربة وأن يقينا وياكم شر الفتن ومضلاتها مضار منها وما وأن يتوفان على التوحيد الخالص الصالح الذي ليس فيه شرك ولا, ولا هذه الأوابد التي تفسد على العبد دينه وصفوة تعبده لربي تبارك وتعالى فهنا أجابوا جواب قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال هنا لم تكن أرض الله وسعني المدينة قال فتهاجروا في أعني إليها وقول الملائكة هم لهم يدل على أنهم كانوا يستطيعون الهجرة يعني لم يكونوا ناس أهل عذر يقدر يهاجر سبحان الله ثم قال ربنا تبارك وتعالى ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا صلى الله عليه وسلم قال إلا المصدعفين من الرجال والنساء والولدان إلا المصدعفين من الرجال والنساء والولدان نجأ الاستثناء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا قولوا تعالى إلا المستضعفين سبب نزولها أن المسلمين قالوا في حق المستضعفين من المسلمين بمكة هؤلاء بمنزلة الذين قتلوا ببدر يعني الصحابة قالوا لقتلوا ببدر واللي بقوا هؤلاء بمنزلتهم هذا هذه فنزلت هذه الآية قال مجيد في لذلك قولوا إلا المصدعفون الاستثناء وليت منصوب على الاستثناء الاستثناء من ماذا من قولي فأولئك مأوئون جهنم فاستثني من ليس يجب له الوعيد من هو المصدعفون طيب فالمصدعفون ذو الأسنان يعني السن الكبيرة والنساء والصبيان ويدخل فيها كل عاجز يعني يعني التنصيص على هؤلاء لكن يدخل فيها كل عاجزين من لا مل مل يقدر المسيحية معنا. قولوا تعالى لا يستطيعون حيلة قال لا يقدرون على حيلة في الخروج من مكة ولا على نفقه ولا قوة الحيلة هنا عامة تشمل النفقه تشمل القوة تشمل معرفة الطريق وجود البديل يعني الذي تذهب إليه وقال ولا يهتدون سبيلا يعني طريقه قولان قال انهم لا يعرفون الطريق إلى المدينة قال ابن عباس عكرما موجين والثاني لا يعرفون طريقا يتوجهون إليه فإن خرجوا لكم قال ابن زي يعني ما يعرفين يروح كيف يروح ولا أين فهذا معذور إذا سعى قال ربنا فأولئك نعم عسى الله وعسى من الله قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وهذه فيها رجاء تأكد الهجرة ثم عذر من عجز قال فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم قال أحدهما أنها بمعنى الإيجاب قال أول حسن الثالث معنى الرجع يعني المعنى أنهم يرجون العفو من الله فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا غفورا قال ابن عباس في مروى البخاري في الصعيم عندما تلى هذه الآية إلا المصطعفين من الرجال والنساء والولدان فقال كنت أنا وأمي من المصطعفين أنا من الولدان وأمي من النساء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 ومن يهاجر في سبيل الله يعني بنية خالصة في سبيل الله بنية خالصة لله كما جاء في الحديث من كان تجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا وصيبه ومراته يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه إذا ومن يهاجر في سبيل الله أي إخلاص الهجرة لله أن يكون بسان مخلص يريد الله يريد أن يحفظ دين هذا سبيل الله يريد أن يتجنب الكفر هذا في سبيله، يريد أن يثبت على دينه هذا في سبيله، يريد أن يزداد إيمانا وفقها ويقينا هذا في سبيله. كل هذه مية طيبة يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة قال سعيد بن جبير ومجاهد يجد في الأرض مراغما قال متزحزحا عما يقرح واضح. المراغم والمهاجر واحد والمعنى هنا يجد مراغما يعني يجد مكانا يسكن فيه على رغم ان في قومه الذي الذين جاورهم أي على ذلهم وهوانهم قال ابن عباس المراغم المتحول من أرض إلى ارض وقال مجاهد متزحزحا عما يكره فيجد في الأرض بديل وهذا وعد من الله إذا صدق واخلص وسعى يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه كثيرا يعني واسعا قال وأصله أن الرجل كان إذا أسلم خرج عن قومه مراغماً لهم أي مغاضبا لهم ومهاجراً أي مقاطعا من الهجران نعم قالوا في الساعة قولان أحدهم أنها الساعة في الرزق قاله ابن عباس والجمهور والثاني التمكن من إظهار الدين قاله مقتاداً إذا الساعة هنا قيل الرزق قيل الرخاء قيل إظهار الدين وتشمل هذا كله لذلك نكرت فأطلقت يجد في الأرض مراغماً كثيرا وساعةً وهذه مسألة مهمة لأنه أكبر ما يعيق الإنسان عن تحقيق هذا المطلب هو الدنيا فوعده ربنا إذا هاجر في سبيل الله مخلصا فمن وعد الله سبحانه ووعده حق ومن ثواب ربنا جل وعلا وثوابه صدق أنه يجد في الأرض مراغما كثيرا وضع أي سعة من الرزق وإثارة لدينه ثم قال سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله هذا ذكر حال رجل من الصحابة يعني كل تمثيل للأعين في شخص خرج من مكة مهاجر الله رسوله قال اتفقوا على أنه نزل في رجل خرج مهاجرا فمات في الطريق هذا رجل كان عنده نية الهجرة وصدق الهجرة ومات في الطريق قال واختلفوا فيه على ستة أقوى الله أكبر أحدها أنه ضمرة بن العص وكان ضريرا موسرا فقال احملوني فحمل وهو مريض فمات عند التنعيم فنزل فيه هذا الكلام رواه سالم عن سعيد بن جبير والثاني أنه أبو العيس ضمرة بن زنباع الخزاعي أمر أهله أن يحملوه على سريره فلما بلغ التنعيم مات فنزل فيه هذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير والثالث أنه ابن ضمرة الجندعي مرض فقال لبني أخرجوني من مكة فقد قتلني غمها فقالوا أين فأومأ بيده نحو المدينة يريد الهجرة فخرجوا به فمات في الطريق فنزل فيه هذا ذكره ابن إسحق وقال مقاتل هو جندب بن ضمرا والرابع أن اسمه سبرا فلما نزل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله مراغما كثيرا قال لأهله وهو مريض حملوني فإني موسر ولي من المال ما يبلغني إلى المدينة فلما جاوز الحرم مات فنزل فيه هذا قاله قتاد والخامس أنه رجل من بني الكنانة هاجر فمات في الطريق فسخر منه قومه فقال لا هو بلغ ما يريد ولا اقام في آله حتى يدفن فنزل فيه هذا قاله ابن زين والسادس أنه خالد بن حزام أخو حكيم بن حزام خرج مهاجرا فمات في الطريق ذكره الزبير المذكر يعني من هذا الشخص تفقه إنه رجل لكن اختلف في أمره. وروى ابن حاتم في تفسيره أنه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج ضمرة بن جندم من بيته مهاجرا فقال لقوم احملوني فأخرجوني من أرض الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله قوله وكان الله غفورا أي كثيرا مغفرة رحيما أي كثيرا رحمة وقوله تعالى فقد وقع أجره على الله وقع قال بمعنى وجبا فقد وقع أجره على الله وقع بمعنى وجبا وأضمر هنا الأجر والثوب لم يفصه أجره على الله وحسبك أن تقول ذلك وكفى بالله سبحانه وتعالى نعم المثيب ونعم المجزي ونعم الشكور لعباده فقد وقع وجب أجره على الله سبحانه وتعالى وكان الله غفورا رحيم الله يوجب على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى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 وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاه روى مجاهد عن أبي العياش قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظورة فقال المشركون قد أصبنا غرة لو كنا حملنا عليه وهم في الصلاه فنزلت آية القصر فيما بين الظهر والعصر والضرب في الأرض السفر والجناح الاثم والقصر النقص والفتنة القتل وفي القصر قولان حدوم انه القصر من عدد الركعات والثاني انه القصر من حدودها قال وظاهر الآية يدل على أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف قال إن خفتم لكن هذا المفهوم لا, لا لكن هذا المنطق لا مفهوم له بالإجمع لذلك قال وليس الأمر كذلك وإنما نزلت الآية على غالب أسفار الرسول ليس صلى الله عليه وسلم ومن القواعد أن, أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له حفظ إذا الكلام خرج مخرج الغالب لأن مفهوم المخالفة كي تفهم في سبع موانع له منها أن يخرج الكلام مخرج الغالب فتريد الغالب ما تريد أن تحدد منطوق مفهوم فتقول ان خفت ان يفتنكم الذين كفروا فاقصروا وان لم تخافوا فلا تقصروا هذا المفهوم الشرط هنا غير معتبر لماذا غير معتبر وحجه مفهوم الشرط نقول غير معتبر لأن الكلام خرج مخرج الغالب قال واكثروا ولم يخل من خوف العدو وقيل ان قوله ان تقصروا من الصلاه كلام تام وقوله إن خفتم كلام مبتدى ومعناه وإن خفتم لكن الأول هو الذي فهم الصحابة ولذلك سأل يعلى بن أمية رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الآية فليس عليكم جناحنا تقصر من الصلاة إن خفتم من يفتنكم الذين كفر قال وقد أمن الناس فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فاقبلوا صدقة قال هنا وإنما يجوز للمسافر القصر إذا كان سفره مباحا وبهذا قال مالك نعم يعني هذه فيها أن السفر إذا كان مباح ليس سفر معصيا سفر مباحا بأولى سفر طعا أيضا. وجاء في الصحيحي من حديث حارثة بن وهب من الخزاع قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمن أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. وعن ابن عبد الله بن خالد بن أسيد أن سال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت قصر الصلاة في السفر إن لا نجدها في كتاب الله إنما نجد ذكر صلاة الخوف. فقال له ابن عمر يا ابن أخي إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا. فإنما نفعل كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث راوي من أحمد في مسنده وغيره نقف عند هذا إن شاء الله سائرين الله توفيقه سداده وهداه ورشاده إنه الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.